الدرس الثاني في المدينة المنورة واحد استمع للعبارات العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور المسجد النبوي مسجد القبلتين مسجد قباء جبل أحد